رحمله يسلم لي الاقرب اسمه بوليسه معلم وبيدك وخلصت منك ومن باتش زوبه جرى يا صح حمص وانا كنت غلطت في كاسه الزوبه انا كنت عاوز اتجوزك انت لسه بتقولها هتايه يا قد قولي بس معلم انا بقول حقيقة اللي هي ايه بقى انا كنت عاوز اتجوزك وانا يا ده انا هو انت مش ابوها أوه. ابويا ده ايه يا الدلعادي ده خطيبي ده ايه يا الله ايه مش قنبك ولا ايه افتح الباب يا افتحي لما نشوف اخرتها مع السحوموس ده يلا يا زوبة المعنم عسلها يا زوبة بيقولك سيني لانا تقمس ويفتح الباب طب ايه رأيك بقى محدش هيفتح الباب ده غيرك غيري اللي هو ميه انت سحومس سحوموس انت اللي هتفتح الباب بنفسك يا يا قلاجة ما تسمع الكلام وتقوم تفتح الباب ومن سكاتي يلا خلص حاضر حاضر كان عندك حق امع الموح تستهلي حوموس كل اللي بيجره لك. وكل حاجه لك كمان سي حسن عنذاب اهلا يا صحمص تمام يا علي مفيش احسن من كده يا سيدي المعلمين وقف عندك ولا حركة يا حمص يا وضين هو عمل فيك حاجة ما هو واقف اهو ما اتحركش ما اتحركش تتكلم من غير ايدك يا برنس لا طبعا ينفع بس عندي شرط واحد الشرط خلاص عرفوا سي عسليه اسمه المعلم عسليه يا يا بوي وانت بجع جميع ازايك يا راجل احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي يا سعوضين في المجرم اللي قدامي ده افطريد العدالة المزور المهرب حمص ايه يا نهار اسود سويد انا كل ده يلا اتفضل قدامي معاك اذن بالقبض عليه؟ لا يبقى خلاص دينا فرصة بقى دينا فرصة نعرف كل اللي احنا عاوزينه منه بنفسنا السنة وبعدين يبقى ييجي دورك لا لا لا ودوني الاسم ودوني الاسم يا سعواتين ومنكري اذن من حد ده الاسم اهوان من هنا <تصفيق> انت بتقول ايه انا ما بقولش حاجه معلم بس هو الموضوع بس شغلني شويه مش معنا يعني جنوب افريقيا جنوب افريقيا حلم العمر كله قبل الشغل فيها اليومين اللي جايين شغل بجد <تصفيق> له طعم حقيقي طب هتروح لوحدك معلمي ما تخد في ايدك اخذك فيدي لا اقول يا اه انت لمواخذة بتفهم في الكورة ايه نوع من الكورة يا معلم كورة الادم خفيف واحنا هنروح نلعب هناك يا معلمي اصدقا روح هلعب هناك <تصفيق> لا لمواخذة يا معلمي يعني اللي عرفه ان علاقتك بالكورة زي علاقت باللغة الهندية من ايه انت بتلعب كورة يا معلم بس الجماعة هناك داخلين على كاس عالي والشغل هناك على قفة من يشيل الواحد يراح رح كده ويكون مختابره هناك وهو كمان نتعرف. على وجوه جديدة وعسابات متدربة وهي تبقى رحلة ودورة تدريب <تصفيق> وأنا معلمي أنا برضو محتاج أطور بالنفس أمعلم ومحتاج المنحة دي أوه معلمي خلصت الأول ما حكيت الشنطة دي عشان أنا خلاص اتخنقت بجد اسمعيني يا نوح انا بصراحه عاوزك تنسي كل اللي فات وتبتدي مع نفسك من جديد وهي الحاجات دي بتتحسب بالشكل ده يا اسامه حاجات ايه يا هدى وبعدين انت ايه اللي حشرك بيني وبين بنتي نوها ما هي بنتي انا كمان ولا هو حضرتك جايبها اليهديه في اي الجواز بابا ماما افتكر اللي فات كله ده يخصني انا بس واللي جاي كمان على فكره يخصني برضه يعني ايه يا نوها يخص؟ طب وانا اسامه وامك ماحناش في دماغك للدرجات دي مش حاسه بوجودنا في حياتك عندك حق ما واحنا اللي نستاهل احنا اللي دلعنا واحنا اللي بنحصد دلوقتي استلم يا ست هانم بنتك مش عاملله اي اعتبار حضرتك تبقى تقول كده يا بابا لما تحس اني بعمل حاجه غلط كل ده ومعملتيش غلط مرمطت لقسام والجري وراكي في الشوارع والصحراء كل ده كان ايه؟ عاوز الصراحة يا بابا يا ريت كنت في مرحلة بحث عن يعني ايه؟ مش فاهم كنت بدور على نفسي يا بابا <تصفيق> لا حلوة حلوة وجديدة سمعت يا هدى بدك نهة كبرت وبقت بتقول كلام كبير قوي ما هي دي مشكلتك معي يا بابا انك لسه شايفني النونو الصغيرة اللي مطرح ما تحطها مش هتتحرك لا بالعكس ده أنا فرحان بك جدا وبكلامك وببحثك عن ذاتك ويا ترى بقى وصلت الحاجة لقيت نفسك يا نوها تقريبا ولقيتها فين يا نون سوري قصدي يا نوها لك بس يعني تصدقني حسدقك اتفضلي لقيتها فين عند حسن حسن؟ حسن مين يا نوها؟ حسن عندنا يا ماما حب من طرف تالت وأنا كمان معلم عسليه ما صدقت لقيته عشان كده يا حسن بلاش تضغط عليه أكتر من كده وخذه في حضنك اللي زي حمص معلم عسليه مش محتاج الطبطبة كده أنا هزعل منك بقى بجد يا حسن ليه ليه بحس معلم عسليه لأنك فيم تاني قال أنا مقصدش الطبطبة يعني ترخيه والحبس ما كنت تقصد إيه آه تقصد بالمسايسة يعني عدك العيب المسايسة وأنا بيني وبينك يا حسن خلاص نويت والنية لله إني أتو والمكافأة اللي هتيجي من وراء العملية الكبيرة دي مكافأة كبيرة اوي وحتنقلني من حال لحال معايا ولا ضدي؟ معاك يا معلم عسل يبقى تبقى المسايسة صح؟ ولا غلط؟ صح صح يا سيد معلمين على حمص تحت امر جاس البرنس عاسا تيجي معايا مشوار صغير والله والله معرف له سكة من قلت كل حاجة سكة مين ياه؟ المعلم نوح <تصفيق> لا يا خفيش نعمل مشوار المعلم نوح وبعد كده تبدأ المباراة الحاجات دي مش رعبة يا سناء اهدي كده وروقي دمك عشان تفكر كويس يا بنتي لان الانسان وهو غضبان ما يعرفش يحكم ما تخافش علي يا يابا انا عارف انا بعمل ايه كويس يا بنتي العند ينفع في اي حاجة في الدنيا الا في الجواز انا مش عنيد يا يابا ولو عنيد هعند مع مين حسن عنا. ما افتكرش لا لاني افتكر بقى يا سناء بتعندي حسن والمصيبة الكبيرة اني كمان بتعندي نفسك وعنديك ده كله مش حتبان له امارة دلوقتي خالص انما بعد كده حتبان كل اماراته على جتتك اهي جتتك يابا انا حرة فيها واني مش حسيبك تعملي كده تبقى بالشكل ده بتقزيني يابا وخاف اخاف تبقى اخرة الازية انك تخسر بنتك يا عم حامد صريب بس يا برنس ما انا قلت كل حاجة صح ولما هو صحيح بتعمل فيها كده ليه بتبهدلني ليه ومرمطني ومذع بكرامتي الارضي ليه هتعرف لما نخلص مشوارنا هو ايه مشوارنا ده انت ليه مش عاوز تقولي لي يا برنس عشان مش عاوز اقول فهمت ليه بقى مش عايز اقول حلوة <تصفيق> نظرية نظريه ادي حمص مش كده ايوه طبعا نظريه انا غمطان انا من ايدك دي لايدك دي يا برنس ولا اقول بلاش ايدك عشان ايدك جامده انا من رجلك دي لرجلك دي يا هدى. ايه، ما حد تسامع الجرس، حد يفتح الباب ده ولا جا كسره. خليك خليك يا بابا انا هفتح الباب وبعدين هاخره هتخرج تروح فين يا نوه عندي كم مشوار كده احنا مش قلنا ليه بقى وننسى كل اللي فات ونبتدي من جديد ما انا مش هتاخر يا بابا طب على الاقل اعرف انت رايحه فين ادور على حسن يا بابا هدور عليه فين بس دلوقتي هشوفه عند المعلم عسلي هدور عليه وخلاص يا بنتي خليكي وهو مسيره يظهر يا بابا حسن الظاهر انه اتشغل بموضوع الشنطه وحامد وسناء ونسي البطوله هو ممكن ينسى كل حاجه الا البطوله دي ده انا حاطط فيها دم قلبي وكل الشركات المعلنه جايين وحاطين فلوسهم على حسن انت عارفة لو اختفى حسن ايه اللي حيجرالي يا نهى عارفة يا بابا انا ممكن اتسجل عارفة يا بابا وممكن اتحسب على الفسد والفساد عارف ومش بعيد يعدموني عارفة يا بابا عارفه طيب يا بنت طيب روحي مقفتح الباب روحي روحي دوري على سي حسن عناب اللي مش عارف جالينا وراه ده حيودينا الحد في مين؟ حسن؟ لا مش حسن يعني ايه مش حسن؟ يعني معايا اللي اهم من حسن ولا نفسك فيه من زمان فاكره السحنه دي مين حمص انا قلت اجيبه لك الاول تاخدي حقك منه زي ما انت عاوزة وبالطريقه اللي تعجبك وبعدين نبقى نشوف هنعمل فيه ايه بعد كده لا الحق مش حقي لوحدي يا حسن ده في كمان عواضين انت بتقلب عليا المواجع ليه بس يا سته هاني ما تاخدي حقك مني زي ما تحبي وتنسي حق عوضين دلوقتي انت نسيت عملت فينا ايه يا حمص كل اللي عملته فيكم ما يجيش حاجه قصاد ايد البرنس الطرش ولا راس المعلم مذوبه لسه عوضين اللي قرصوا التعبان وكان هيروح فيها وانت اللي كنت السبب اه ما هو نوقع العدل وحق عوضين يا حسن عوضين شكله راح يبلغ عننا وحيبلغ عنكم انتوا ليه اسكت انت خالص طب ما دام سعوضين مش هيبلغ عني وهيبلغ عنكم